قفوك عيضاك وقسم لقاك يا رب النفس تبكي على الدنيا قد علمت إن السلامة في لا دار للمرء بعد الموت أشكُرُه إلا الذي كان قبل الموت يبليه النبوة تبتياً الدُّنيا.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 أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقط بك الموسى الصالح أم علنا لذو الميراث ما اموا لذوي لذاوي المران ودورنا وم و دورنا لخراب الدهر نبني كم انست خرابان